فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصرهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن اكتاهم لا يعلمون وقالوا ما ما تاتينا به من ايه لتبشرنا بها فما نحملك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات فصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتنمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا